وبالعلم رخيه فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حررا فخور سل اماما عاش في العلم دهورا يطلب العلم ببذل حتى ظمت البحور سل اماما عاش في العلم دهورا يطلب العلم ببذل حتى, ضمته البحور في العلم صبرا حتى يخرج العلم بفعل مثل ريحال زهور صابرا في العلم صبرا فتسموه الصبور يخرج العلم بفعل مثل ريحال زهور بالعلمه خيفه هو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حر صخور اطلب العلم وخيفه هو درب به به ترقى به عالما حرا فخور كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور كن رفيقا كن عظيما كماتلك سوقور كن إذا سموك اسما لتكن مثل الحضور كن رفيقا كن عظيما كما تلك كن, كن كماتلك سوقور بالعلم نحو النجم مزدان شكور رافضا كل التدني رافضا نفس الغروب فهو درب به به ترقى به تحيا عالما حرم فخو أطلب العلم رخيه فهو درب به نور. به ترقى به تحيا عالما حرم فخو ابن, عالم <تصفيق> ابن مسعود فقيه عالم أحي القفور فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحو ابن مسعود فقيه عالم أحي القفور فإذا أعطاك رأيا كان سهما في النحو اقرأوا التاريخ تروي عنه أفواه صدور بالعلم العلم أخي درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور العلم أخي فهو درب به نور شيخنا كثير من المشايخ من مصر يسلمون عليكم كذلك الشيخ الدكتور خالد حيك يسلم عليكم الكثير، وعنده وحدة... واحد عنده واحد البحث وقال لي أنا بغيت يعني نسمع رأي الشيخ إن الشيخ أبو خبزاء في هذا المسألة بالبحث. هو عند قوله تعالى من الغنيبة الروم. يجزاهم البر. فيقول لأن فان هذه الآية وقع فيها خلط إيه. لأن الآية يعني كما قال تتضمن أمرين. الأمر الأول أخبار من الله وتحدي للمشركين أن الروم سيغلبون أو سيغلبون الفرس في بعض السنين والمعجزة حققت في الجزء الثاني من الآيات وهو نصر الله للمؤمنين على المشركين في يوم البدل يعني شوف يعني عملتك لويساتة عثمان برودة برودة عملها فشوف الله اللي عمل شيخنا الله اللي عمل يعني كما ذهب إليها لا يخفاكم الرازي فأعملنا الرد قال بأن الجزء الثاني بالآية تحققت المعجزة ثم قال وهو نصر الله للمؤمنين على المشركين في يوم رضغين ففرح المسلمون بانتصاره على المشركين في ذلك اليوم لا أنهم فرحوا بنصر الروم على الفرس كان هو المعهود في وهو عندنا وهذا هو المناسب للحال. ولحل ولا البراء المشركين لهذا ال وهذا رجحه الرأي، ال هذا يعني وجيء، يكيد هذا وجيء ضعير الكلام هو، إيه. لأن يعني الآية على ضعيرة الفلام يغلب الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بدعي السنين، ففرح المسلم ويومئذ يفرح المؤمن بنصر الله، نعم يعني يفرح المؤمن بنصر الله هل يوم بدر ولا بكون ال الروم غلبوا فرص هذا هو يعني سيقل يقيدوا لهذا الشيء ولكن هو بطل يعني مشمعه قال لقال لأنهم كانوا يعتقدون أن الروم أصحاب كتاب نعم بينما الآخرون مجهوس يعبدون النار لهذا كانوا يفرحون بانتصار الروم على الفرس. يعني يعازل لهم على أنهم إذا قاتلوهم وهم ليسوا من العقل. الكتاب سيغلبون المسلمين. أي يعني, يعني هذا الذي لعب إليه فخر رازي يعني وجيء ولا لا؟ والله يفرح المؤمنون يعني يعني بنصر الله يقول يوم بدر. إيه. وليس بنصر على الفرس. مسألة يحتاجوا إلى تأمل ومراجعة. شوف على تفسير أخرى. روح المعاني ألوسي. هذا محقق على. الصنيع. و... طيب شيخنا الشوكاني الحين الله تعالى كي, كي يذكر على لأن ونقل عليه كثير من الناس الآن في هذا الزمن. يعني من تونس أحد المشايخ يقول على أن التيمم لكل إنسان على جنبه وتيمم خلاص يرفع الحدث الأكبر لا يحتاج إلى أن يقتصر مرة أخرى أي. وهذا القول اللي طبعا قال به الشيكان هو. على كل حال لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابي صديت بإخوانك وأنت جنوب هو كان صدي التيمم. صحيح. ومع ذلك سبه جنوب صحيح. فهذا كي ينقض هذا الكلام هذا وهذا يقول الشيخنا الشنكيت الجكاني رحمه الله صاحب أضواء البيان كي يقول هذا بأن الصواب أن التيموما يرفع الحدثاء مؤقتا م. ثم يعود لأنه كما كان إلى الغسل م. هو سبحان الله هذا الحديث الذي ذكرتم شيخنا. صحيح, صحيح. إن النبي سمع جنوب مم. كيف يعني صليت بإخوانك وأنت جنوب؟ سبحان الله شيخنا، بغينا نصدع عليكم إذا كان إذا كان لديكم شوية الوقت أنا أسمعك الدباجة في علم الحديث هذا الدكتور أبي معاذ طارق ومعرف الله بالمحمد هذا الشيخنا هو كيعتني بالزبع علم الحديث بمصر وسألنا الشيخ الشيخنا الشيخ الحويني وقلنا بأن الشيخ طارق يقول على أن يستفيد كثيراً من الشيخ الحويني ويعتبرون من شيوخ فرع الحديث. فقال الشيخ الحويني حفظ الله الجميع قال هو مفرد في هذا المبدأ. زين. قال الشيخ طارق هو مفرد في هذا المبدأ. زين. أنا ما كان أعرفه شيء سيد. اسمع به. وعنده شروح كثيرة رسمها في خدمتي لكتب الحديث تعرف الله. فيقول سمه الدباجة في علم الحديث فيقول إن الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه بعد بسمة لهم حسب الأقل فه أما بعد فهذه الدباجة في علم الحديث قد اجتهدت في جمعها وتحريرها وتقريبها لينتفع بها الباحث المنتهي والطالب المرتدي فقد جمعتنا تنفر من مسائل هذا العلم الشريف في كتب آله بشيء من الاختصار والإيجاز مراعي حسن السياق وسهولة العبارة والذي دفعني إلى التعجيب بهذه الدباجة كثرة إلحاح طلبة العلم علي لعمل كتاب مختصر في علم الحديث يكون مفتاح لهم للتبحر في هذا العلم الشريف مستقبلا ورغم أني على يقين تام بأن كتبه العلماء الكبار من مختصرات لهذا العلم فيه غنية وكفاية للطالب المجد غير أنه لضعف الهمان وقلة من يحسن استيعاب مختصرات العلماء الكبار كان كل عصر في حاجة إلى مختصر يتناسب هو لغة العصر ويكون دليل لأهل العصر والإبراسة فهذا المختصر إذن ليس إلا مقدمة لهذا العلم فلا يظن طالب العلم ولا ينبغي له أن يظن أنه بتحصيل له واستيعابه لأبوابه ومسائله قد أتى على العلم وفرغ من تحصيله. باللابد من الإحاطة بما خططه يراع آل العلم المتخصصين ليكون على معرفة تامة بكل ما يشتمل عليه هذا العلم من أبواب ومسائل وعلى بصيرة نافذة بأقوار آل العلم فيها والله أسأل أن يوفقنا وكل طالب للعلم إلى أخذ العلم من أهله وعلى وجه الصحيح والانتفاع به في صلاح القول وفي صلاح القول والفعل والظاهر والباطن والله من وراء القصد ثم قال. المصطلح الحديث معنى المصطلح اعلم أن كلمة استلاح حيث أطلقت فالمراد بها اتفاق طائفة معينة على شيء معين مثاله اتفاق طائفة الفقهاء مثلا على اطلاق نفذ الواجب أو المستحب أو المحرم أو المكروه أو الصحيح أو الفاسد على معان المتعارفين على ريابنهم وكذلك اتفاق المحدثين على اطلاق نفذ صحيح أو حسن أو ضعيف أو ثقة أو صدوق على معاني المتعارف عليها أيضا بينهم لكل علم استلاحه واللفظ أو المصطلح الحديثي قد يستعمل بلفظه في بعض العلوم الأخرى فلا تستشكل هذا ولا تظن أن معناه في علم الحديث هو نفسه معناه في العلوم الأخرى بل لكل علم استلاحه أي معناه أي معناه الخاص به، بحيث يؤدي هذا اللفظ في كل علم يستعمل فيه معناه يختص به، لا يختلط بغيره من العلوم. فمثلا لفظ الخبر، لفظ الخبر مستعملة في استلاح المحدثين وفي استلاح النحويين أيضا. غير أن معناها عند المحدثين يختلف كليا عن معناها عند النحويين. فالمحدثون يعنون به. ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أو إلى غيره من الأقوال أو الأفعال أما النحويون فيريدون بها الجزء من الجملة الإسمية المتممة لمعناها فالجملة الإسمية عندهم مبتدأ وخبر لا يتم معناها إلا بهما لا مشاحات في الاسترح وقد يختلف معنى المصطلح في العلم الواحد طارة باختلاف قائله وطارة باختلاف الزمان وطارة باختلاف المكان بل العالم الواحد قد يستعمل هو نفسه المصطلح الواحد لأكثر من معنى فعلى دارس علم المصطلح أن يربط دلالة المصطلح بقائله إذا كان يعني به معنى خاصة أو يعني به في موضع معنى وفي آخر معنى آخر وبالزمان الذي استعمل فيه إذا كان قد تغيرت دلالته من زمان إلى زمان وبالمكان أيضا إذا كانت دلالته قد تغيرت من مكان إلى مكان وفي مثل ذلك يقول العلم لا مشاحهة في الاستراحة أي لا يعاب على أحد لا يعاب على أحد استراحة لنفسي استراحة استراحة لنفسي استراح خاصة إذا بين مراده منه ولم ينسبه إلى غيره فيؤيم أو يلبس من يعرف المصطلح من من يعرف المصطلح يعرف تفسير المصطلح من آلهه العارفين به لا من غيره فلا يلتنس تفسير المصطلح الحديثي من الفقهاء أو الأصوليين أو اللغويين وإنما يرجع في ذلك المحدثين أنفسهم لأنهم أعلم الناس بمصطلحاتهم السبيل إلى إدراكهم إما أن يأتي نص عن إمام متخصص يفسح به عن معنى هذا اللفظ عنده أو عند غيره من آل الحديث وإما بالاستقراء والتتبع للمواضع التي ورد فيها هذا اللفظ ف. يعرف معناه من خلال السياق أو من مقارنة هذه المواضع بعضها ببعض المعنى اللغوي والمعنى الاستراحي ولا ينبغي الخلط بين المعنى اللغوي والاستراحي وإن كانت المصطلحات عبارة عن ألفاظ لغوية ولا شك أن المحدثين عند اختيارهم لا لاحظوا المعنى اللغوي لها إلا أنه لا ينبغي أن يتصور أن المعنى الاستراحي يماثل اللغوية أو يتوافق معه من كل الجهات فمثل كلمة الحديث تريد في اللغة بمعنى الجديد وبمعنى الكلام وفي الاستلاح لها معنى آخر سيأتي طرف المصطلح المصطلح الحديثي يتناوله المحدثون من جهتين الأولى معناه على نحو ما سبق الثانية الأحكام المترتبة على هذا المعنى فحيث ثبت أن المصطلحات ما يطلق ويراد به. أكثر من معنى فبالضرورة هذا يترتب عليه تنوع الحكم على الحديث أو الراوي الذي أطلق عليه المصطلح فمثل مصطلح ثقة يطلق أحيانا بمعنى عدل ضابط وأحيانا أخرى بمعنى عدل فقط فإذا أطلق بالمعنى الأول كان حديثه صحيح مقبولا وإذا أطلق بالمعنى الثاني لم يكن حديثه مقبولا لأن الضبط شرط في قبول حديث الراوي والعادلة وحدها لا تكفي فقد تغير الحكم كما ترى الذي يؤخذ من مصطلح ثقة في كل موضع أطلق فيه وذلك بحسب المعنى الذي يقصد منه في كل موضع مبادئ علم الحديث تعريفه هو معرفة القواعد التي يتوسّل بها إلى معرفة حال وصفة الراوي والمروي أو السند والمثل فإن السند يتناول الراوية والمروي فإن السند يتناول الراوي والمروي يتناول السند مع المد. فالراوي إنما يروي المتن والسند الذي وصل إليه المتن به وصفات الأسانيد كالتسلسل والعلو والنزول وصفات المتن كالرفع والوقف والقطع. موضوعه موضوع علم الحديث هو السند والمتن وإن شئت قلت الراوي والمروي على ما سبق المقصود منه الغاية المقصودة منه هو معرفة المقبول من الأخبار فيعمل به والمرضود فلا يعمل به واضعه واضع هذا العلم هم علماء الحديث والرواية حكمه هو فرض كفاية إذا قام به من يكفل أمة سقط اسمه عن الباقين وكما يقولون الرفاعي الربوسي هو أول من ألف, من ألف. من ألف. طيب شيخنا ألف. المحدث محدث الفاصيل شيخكم الشيخ سنقيطي نقل عن شيخ الإمام الشافعى رحمه الله في تعريف الفرض الكفاية قال لأمام أن يفرض الكفائي ليس لتعريف المشهور مم. يعني كأنه يغلط تعريف المشهور الكفائي إذا قام بها البعض سقط الإثمع الباقي مم. فقالت يعني غير جامع ماني المفروض أن يقاد إذا قام بها البعض سقط الإثمع المكلفين أو المطيقين مم. أو ما من شأنه التكليف صحيح؟ يواتي عند التأمور كي ظهر شيء أجل أتمنى وإذا قال الشيخكم الله وإلا أثم الجميع كل بحسب قدرته وإمام ابن تيمي يقول ما كان فعله واجباً كان طلبه واجباً هذا صحيح؟ مية. نسبته إلى غيره هو من العلوم الشرعية ومنزلته من العلوم الشرعية أخرى كمنزلة الحدقة من العين كما أن الحدقة هي طريق نظر العين فكذلك علم الحديث هو السبيل إلى النظر في باقي العلوم الشرعية طيب يعني دهلاوي وغيره يعني يتكلم على قضية السند والمت كيقولوا هل مبي صلص داخل في السند أم في المت رجح على أن النبي داخل في المت هذا صحيح؟ اي يعني هو مشي في السند داخل في المت اي ومعلم لي أن السند ينتهي عند قال صلى الله عليه وسلم تمك يوقف اي في القول يبقى لي أن ما بعده هو داخل في الحديث وفي مسمى الحديث نعم فضله فضله مستمد من فضيلة من ينسب إليه أو يقترن به وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أبيه وأمه ومن توابع ذلك كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ولا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أم الحديث ورواة السنة المطهرة فإن من وظائفه في هذا العلم الشريف الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أمام كل حديث ولا يزال لسانه مرطبا بذكر صلى الله السند وأنواعه تعرفه إذا تأجشنا توقفنا لا نجلس بس وحكاية طريق المثل أو الإخبار عن طريق المثل والسند والإسناد والطريق سواء عند المحدثين ومن فرق بين السند والإسناب فبحسب المعنى اللغوي الاستلاحي وأكثر ما يطلق الطريق على الإسناد إلى الرأي الذي يرجع إليه الحديث فيقولون يروى من طرق عن أنس أو من طريق فلان عن الزور وهكذا وتعريف السند بسلسلة الروات الموصلة بسلسلة الروات الموصلة إلى المتن فيه نظر لأنه نظر فيه إلى ظاهر السند بينما التعريف السابق نظر فيه إلى حقيقته فكان أولى لذلك أنواع الأسانيد منها المسلسلة ومنها العالية ومنها النازلة المسلسل تعريفه الإسناد المسلسل هو الإسناد الذي طوارد رجاله واحدا فواحدا على حالة واحدة أو صفة واحدة من أمثلته حديثه أنه صلى الله عليه وعلى آله وصفه قال لمعاذ الجبل إني أحب أحبك فقل في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك <تصفيق> شيخنا شفت شيخ للعثيمين كيقول دبر دبر الشيء يعني قبل السلام مش هذا صحيح؟ يعني شفت كثير من الشرح كيقوله بعد السلام لكي شيخنا العثماني قال لا هذا خطأ بل دبور الشيء تقول دبور الشيء يعني متصل به لا منقطع عليه مم. ولا وجيه ولا صحيح مم. مم. يعني هذه يقول الناس طيلة على العثميين <تصفيق> والقول لأن وبعد سنة أرجع يعني واسع الأمر واسع الحديثه الحديثة فقط تصل تس... الدليل على ذلك هو الأثر التي تقال دبور الصلاة شكوا من بعد نعم بارك الله فقد تسلسل بقول كل واحد من غواته أنا أحبك فقل أنا أه. تمام. أه. أنا عندي هذا مسلسل. عد هذا الشخص العقيلي. نعم. من أخير. عندي أنا يلا حد بهذا. سمعته منه هذا والله لا. إني فلا تدعونا دورك لصلاة وأدعوه حدثنا به وأجزنا به هو هذا سمعتم مني نعم. والله إني أحبكم فلا تدعونا كل لصلاة أن تقولوا الله ما أعني على ذكرك وشكرك وحسن إبادتك بارك الله فيكم وحبكم الله, فيكم. بارك الله. بارك الله قول أبي ورائلت شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وقال خلق الله الأرض يوم السبت. الحديث مم. شيخنا هذا الحديث خلق الله الانظمه السد في اشكال كبيره لهم طويله راجع الراجع عندو شيخ وما كاينش حضر شي على مداري الشيخ الله اي لان الشيخ ش... ش... ش... ش... ش... عبد الله الشيخ عبد الله الغمري قدم لنا الحديث الشريف وعلينا هذيك السيد عواد كان شويه يتسرع اي ما هو كاين كلام عليها اللي هو عند الشيخ المعلم مفيد طيب فقد تسلسل بتشبيك كل واحد من رواته بياد من رواه عنه حديثه أناس كيف <تصفيق> هذا صحيح <مم> هذا المسلسل المشبكة صحيح حتى هذا السابق أن يحبك في الله صحيح شيخنا شوان أن يحبك في الله هادية هادية. بذلك المسلسل الأولية حديث الرحمة هذا صحيح ولكن هذه المسلسلات قلال اللي فيها صحيح <مم> لأنهم لا غير هذو كأنه شيخ دي شيخنا عبد الحفيه الفهر الفاسي في المسلسل دي المسلسلس كحقق كلام فيشي طيب الشيخنا المسلسل بالأولية كنت جزء به وأنا داخل السجن محب أن تجيز نبيه الآن إن شاء الله هذا أنا أنا أروي على رجل واحد من؟ الرجل الثاني ما من شيء واثق من من الرواية إنه الشيخ منوني الكنيسي هذا حدثني به المسلسل بالأولية وأنا أحديثكم به وهو أقوله صلى الله عليه وسلم من رواية سعد الله بن عمري بن العاص الرحمون يرحمهم الرحمن وتبارك وتعالى يرحمون في الأرض يرحمهم في السماء وهذا الحديث نسلسل بالأولية هذا أول حديث سمعتموه مني وقال أولية نسبية بالمناسبة لهذا المجلس وهذا اليوم بارك بارك بارك حديث أنس مرفوعا لا يجد العبد حلوة الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومر قال وقال الرسول على لحيته وقال آمنت بالقدر فقد تسلسل بقبض كل واحد من رواته على لحيته مع قول آمنت بالقدر إلى آخره يعني سوف تشوفي الآية تبين الشيخ عبد الحافظ الأخ محمد إذا قلت على لحيته أسفارك لله لا <تكين> وقال أنه أخذ منها شيئا <تكين> المسلسل بسمعت فلانا وحدثنا فلانا وغير ذلك من سيغ الأذى فوائد المسلسل تسلسل إسناد الحديث بسيغ السماع في كل طبقة من طبقاته يدفع عن المعروف بتدليس التسوية شبهة تدليسه لها الحديث ثانيا في التسلسل دلم على زيادة الضبط لأن حفظ الراوي للتسلسل المقترن بالرواية باد من على حفظه للرواية ذاتها. إذ أنه لو لم يكن حفظ الرواية كما ينبغي، لبعد عليه حفظ التسلسل من باب أولى. قد يقع التسلسل في بعض الاسناد. قد يقع التسلسل في بعض الاسناد دون الباقي. كالمسلسل بالأولية. هذا. نعم. هذا انتهى عند سفيان بن عويانا. كيف بينه بين النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأفراد؟ <تصفيق> فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن غلينا ومن رواه إلى منتهى فقد وي أكثر المسلسلات لا يصح تسلسلها وقبل ما تسلم المسلسلات من ضعف أي في وصف التسلسل لا في أصل المثل وعليه فلا تلازم بين حكم التسلسل وحكم المثل من حيث الصحة وعدمها العالي والنازل أقسام العلوم. ينقسم العلو إلى علو المطلق وعلو النسي فأما المطلق هو أعظمها وأجلها فهو القرب من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بإسناد صحيح قوي مظيف خال من الضعف بخلاف ما إذا كان مع الضعف فلالتفات إليه أما النسي فهو أما بالنسبة إلى أحد الأئمة الأعلام أو بالنسبة إلى كتاب من كتب الحديث المشهورة، فالأول هو القرب من إمام من الأئمة الحديث الأعمش وابن جريج ومالك وشعبا وغيرهم مع صحة الإسناد إليه أيضاً وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصفه والثاني هو العلو بالنسبة إلى كتاب إلى من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة والموطة والمسند ونحو ذلك وصورته أن تأتي إلى حديث رواه البخاري، البخاري مثلاً، فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه، وهكذا. ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري. ويلتحق ويلتحق بالعلو النسبي العان الأول العلو بتقدم وفاة الراوي بأن يتقدم موت الراوي الذي في أحد الإسنادين على موت الراوي الذي في السند الآخر. عنهما من طبقة واحدة ويروياني عن شيخ واحد فيكون الأول أعلى وإن كان متساويين في العدد. الثاني العلو بتقدم السماع من الشيخ فمن سمع من الشيخ قديما أعلى من من سمع أخيرا النزول العلو بجميع أقسامه يقابله النزول فيكون كل قسم من أقسام العلوي يقابله قسم من أقسام النزول خلافاً لمنزعنا أن العلو قد يقع, غيره يقع غير تابع لنزول والله أعلم المتن وأنواعه تعريفه المتن هو ما ينتهي إلى غاية السند من الكلام وبعبارة أخرى ألفاظ الحديث التي تتقوم بها المعاني. أنواع المتن تنقسم باعتبار من أضيفت إليه إلى ثلاثة أقسام الأول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من قوله أو من فعله أو تقريره تصريحاً أو حكمة زاد بعضهم هموماته وتروك وتروكاته صحيح، وهذا يسمى بالحديث المرفوع. الثاني ما أضيف إلى واحد من أصحابه من صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من قوله أو من فعله أو تقريره، وهذا يسمى بالحديث الموقف. الثالث ما أضيف إلى واحد من التابعين أو من, أو من دونه من قوله أو فعله أو من تقريره، وهذا يسمى بالحديث المقتول. صور المرفوع حكما أن يخبر الصحابي. عن أمر غيبي من الأمور المتعلقة بالأمر السابقة أو بأشرات الساعة وعلامات يوم القيامة أو بأوصاف الجنة والنار أن يخبر الصحابي بأنهم كانوا يفعلون في حياته صلى الله عليه وآله وصحبه كذا أو يقولون كذا كقوله كنا نفعل كذا وكذا أو أن يقول الصحابي من السنة كذا وكذا أن يقول الصحابي قمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أن يقول الراوي عن الصحابي رفعه يبلغ به يرويه رواه رواية ينميه ينمي وإذا قال ذلك الراوي عن التابع فهو مرفوع مرصع أن يقتصر أن يقتصر على القول مع حذف القائل كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال كذا قال كذا أن يذكر الصحابي حكما لا مجال للاجتهاد فيه أو ينسب من فعل فعلا معينا إلى الكوفة أو العصيان هذا حتى الحاكم شيخنا والسيوتو وغيره قال يعني تفسير الصحابي في حكم المفعول صحيح تفسير الصحابي تفسير الصحابي, الصحابي الآية القرآن يعني والأشياء ميتة كفي الغيبية وكذلك إذا أخبر بثواب مخصوص أو عقاب مخصوص يحصل بفعل معين مم. تفسير الصحاب أه يمكن تفسير الصحاب متعلق بأسباب النزول دون غيرها يعني يعد أيضا من المفعول أسماء المثنى المرفوع والموقوف والمقطوع قد يعبر عنها بأسماء أخرى وهي الحديث والأثر والخبر في الحديث يختص بالمرفوع الحديث يختص بالمرفوع والأثر يختص بالموقوف والمقطوع والخبر أعم فيطلق على الجميع الخبر يطلق على الأعم فيطلق على الجميع وهذا في الأصل وإلا هذه الثلاثة تجتمع إذا تفرقت وتفترق إذا اجتمعت كما يقول في المسكين والفقير والمسلم والإيمان صحيح فإن ذكرت مفردة قد يقصد بها معنى الواحد وإذا ذكرت مجتمعة يكون لكل منهما معنى خاص السنة وتطلق على معاني فقيل تطلق على من يطلق عليه رفو الحديث وقيل الحديث يختص بما كان قولا مضاف إليه صلى الله عليه وعلى آل وصحبه والسنة تختص بما كان فعلا له في بما كان فعل له وقيل السنة هي مدلولات أحاديث ثابتة فإن أطلقت على ألفاظ الأحاديث فمجاز أو استراحة طرشنا فمجاز أو استراحة معلوم على أن في الآن واحد كتب رسالة يعني كي ثبت على أن شيخ سنتين قال بالمجاز وأنا شفت وقفت على كلام يعني في الكتاب ذاع الفوائد ابن القيم ذكر تفسيره وقال بأن الشيخ الإسلام قال فيها بالمجاز يعني القول اللي ذهب إليه الشيخ الأباني رحمه الله على أن المجاز يعني لا يتوسع فيه أما هو قلت موجود في كلام العرب إلا في الأسماء والصفات. أي صباح هذا هو ما ذهب الشيخ الشيخ محمد الأمين يقول بهذا عنده رسالة أيوة طلعنا. أن المجاز ليجوز في الواحد وما بعد هذا هذا يجوز كيس مسكوب يعني متذي عون متذي تأويله. ولهذا الشيخ الأبنك كيقول يعني الذي رد غالبا كيكون صدلي الذريع حتى لا. صح. طيب شيخنا الش ابن الطيب رحمه الله يعني في كتاب يعني كتاب س سوارخ أو شيء يكون سوا سواح سواح يعني ك يعني كسمها طاغوتا مع اسم الكتاب نفسه مجاز. الكتاب ليس ليس صاعقة، صواعق، <تصفيق> وبطبيعة الحال السدس عندهم أحوال كانوا في بعض الأوقات يقولون بالمجاز ويسلمون ثم ظهر لهم بعد ذلك أنه لا يجوز لأنه يتخذ وسيلة للدبس للدَّلْحِ الحديث القدسي الحديث القدسي هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأضافه هو صلى الله عليه وسلم إلى رب أعز وجل ويسمى أيضا بالحديث الإلهي أو الرباني. مم. شيخنا يعني أحسن تعريف يعني في ال. وإيش فعل هو المعنى من الله والكلاء ال من من من الرسول الكل من الله. الحديث القدسي إيه. وهو هذا يعني يعرف سائل عند المحققين. ما أضيف إلى رسول الله. ها كان. هو وإلى ربي. إيه أي يعني إلى الله تعالى النبي يكسوه بلفظه. المسند وفي تعريفه ثلاثة أقوان الأول المتصل مرفوع كان أو غير مرفوع الثاني المرفوع متصل كان أو غير متصل الثالث مرفوع صحابي بسند ظاهر أو الاتصال ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي أن الانقطاع الخفي كعمعانة المدلس والمعاصر الذي لم يلق لا يخرج الحديث عن كونه المسندة لإطباق الأئمة الذين خرجوا المسانيد على ذلك الإسرائيليات ما جاء عن بني إسرائيل سواء كان عن كتبهم أو أفوائهم وسواء صرح الراوي لأنه مأخوذ عنهم أو لم يصرح صدق الخبر وكذبه اعلم أن الأخبار بجميع أنواعها تنقسم في حقيقة أمرها إلى قسمين الأول خبر صدق الثاني خبر كذبي وخبر الصدق هو الخبر المطابق للواقع وكذب الخبر أن يكون الخبر مخالف للواقع والأحاديث أو الأخبار لا تخلو إما أن تأتي بطرق كثيرة غير محصورة بعدد معين وإما بطرق محصورة بطريق أو اثنين أو ثلاثة أكثر فالأول الذي لا حصر لطرقه يسمى الخبر المتواتر والثاني الذي له طرق محصورة يسمى خبر الآحد وهو يعني الآحد يتنوع بحسب عدد طرقه أو رواته كما سيته إن شاء الله الخبر المتواتر تعريفه هو الحديث, الحديث الذي بلغت رواته في الكثرة مبلغا يجزم معه العقل باستحالة تواطئهم على الكذب شروطه الأول أن يرويه عدد كثير والصحيح أن العدد غير معتمر وإنما العبرة بإفادة هذه الكثرة للعلم فرب عدد قليل أفاد خبرهم العلم بما يوجب الصدقاء وأضعافهم وأضعاف لا يفيد خبرهم العلم الثاني أن يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، الثالث أن يقع ذلك في كل طبقات الإسناد الرابع أن يكون مستند اجتماعهم الحس كقولهم سمعنا رأينا شاهدنا ورحم ذلك أما إن كان مستند خبرهم العقل كالقول بحدوث العالم مثلا فلا يسمى الخبر حينئذ متواترا، ومنه أن يجتمع عدد الكثير على رواية خبر واحد ثم يتبين أنهم ثم يتبين أنهم لم يسمعوا الخبر بأنفسهم ممن روه عنه إنما أخذوه عن واحد ثم روه بعد إسقاطه الخامس أن يصحب خبرهم خبرهم إفادة العلم لسامعين أن يسحب خبرهم إفادة العلم لسامعين فما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط فكل متواتر مشهور من غير عكس التوطّر اللفظي والتوطّر معنو. التوطّر نوعان. أحدهما لفظي والآخر معنوي. فاللفظي أن تكون لواياته قد اتفقت لفظا ومعنى أو معنا فقط، بحيث إن المعنى بحيث إن المعنى الذي اتفقت عليه وقع منصوص عليه مصرحا به فيها كلها. والمعنوي أن تكون لواياته قد تضمنت معنى معنى واحدا غير منصوص عليه ولا مصرح به فيها. إنما استخرج عن طريق الفهم والاستنبط والشيء المتواتر من تلك الروايات هو القدر المشترك بينها فقط أما باقي التفاصيل التي تفردت لها كل رواية عن الأخرى فلا يحكم بتواترها خبر الأحد وما قصر عن صفة التواتر ولم يقع به العلم وإن روته الجماعة مراتب الأحد الأحد على مراتب بعضها أقوى من بعض فمنها المشهور والمستفيد والعزيز والغريب المشهور تعرفه الخبر المشهور هو ما رواه عدد كثير من الرواة ولم يبلغ التواتر ولم يطع به العلم ضابط هذه الكثرة واختلفوا في التعبير عن هذه الكثرة فقيل ما يرويه ثلاثة فأكثر وقيل ما رواه أكثر من ثلاثة وقيل ما يرويه الجنعة ونعن التعبير بالجنعة أولى والله أعلم المشهور غير الاستناحي والحديث الذي اشتغر أو اشتغر بين عموم الناس أو بين طائفة معينة منهم كالمفسرين والمحدثين والفقهاء الأصوريين وأهل اللغة وغيرهم حيث لا تتوفر فيها شروط المشهور التي وضع المحدث ولا تلازم بين هذه الشورة والصحة فقد يكون الحديث مشهور بين الناس وهو صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وقد يكون مكذوب عليه أو لا يصح عنه بربما لا يكون له إسنا بالأصلى حديث دائرة اتقي شرمنا أحسنت إليه نعم سير سير يعني إصبح هذا علم مستقلة ألف الناس فيه بقصوصه أمثلة للمشهور غير باستراح حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً. شيخكم شيخ الشيخ بات. أحمد أحمد عندي رسالة. لا ده شيء وش ممكن شيء مفقودك؟ إيه. ورسالة تاني. سبحان الله. واحدة إياك من الاغترار بحديث من لدنياك هذه هي الأصل. والأخرى طبعاً ت هنا سوول الهدى إياك من, إياك من الاضطرار بحديث عمالي دنياك وإذن هو لا يرى احتوانا يرده إيه؟ واخر... أخبر أخبر إياك وأخر شيء أخر مختصر منه سبو الهدى يبطى حديث عمالي دنياك كأنك تعيش أبدا وهناك أثبت في من كلام فلان من بعض الصحابة والسلف الصالح قالوا ولكن كان كيف هو في المعنى دياب وده كشيء ده كشيء ما كان شيء واهي ذلك لا يعني المعنى فيه ظاهر أنه يحض على العمل وعدم الشكالة أنا شو سادي صبي سووا هذا اللي طلعت عليه. <تصفيق> أنا طلعت على هذا سبب اللي هو ذلك إبطال الدين. لا أقول كين ماشي متواجد. يعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وهذا ليس من كلام النبي صل الله عليه وسلم. بل ليس له إسناد أصلى. حديث حب الوطن للإيمان لا أصل له. مم. يعني معناه يكون شرف اليهود يعني يحبون وطنهم. يكون عند الإيمان. حديث اختلاف أمة رحمة. مم. وليس له إسناد. يعني من يعني بالمفهوم وفقا يعني. اختلاف امتين اتفاق امتين نقض المستفيد تعرفه لكن السيوطي الشيخ نحاول يصحو بشكون السيوطي اختلاف امتين رحمه ايوا السيوطي رحمه الله كان مولع دائما بالشدود يريد ان يثير شيء وشفت شي واحد عنده شي رساله مؤخرا ايضا كيحاول يعني يديك القول ديال ديال السيوطي وكيستدل بكلام شيخ اسنتي يا شيخ اسنتي اللي تكلم على الخلاف القائم الواقع بين الأئمة فل رفع الملان قال اتفاقهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة فاستدل بهذا الكلام عمله على الله نهاية المصطفيد تعرفه المصطفيد المشهور سواء عند المحدثين فهو ما في اصطلاح المحدثين بمعنى واحد العزيز تعرفه قيل ما هو ما رواه اثناني وقيل ما رواه اثناني أو ثلاثة والتحقيق العدد ليس شرطا في ذاته بل العزيز صفاً لما لما بين الغريب والمشهور وربما عدوه من الغريب ومنه قولهم فلان عزيز الحديث أي قليل رواية لا أن كل حديث من حديث يقتبعه عليه واحد أو أكثر ومثاله حديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين فهو لا يصح عن النبي صاصم إلا من حديث أبي هريرها وأنا سبري مالك رضي الله عنهما رواه عن أنس قتادة بن دعامة السدوسي وعبد العزيز النصويه ورواه عن عبد العزيز عن عبد عن عبد العزيز اسماعيل بن عليا وعبد الوارث بن سعيد ورواه عن كل منهما جماعة الغريب الغريب هو ما ينفرد بروايته راو واحد أقسام الغريب ينقسم الغريب إلى قسمين مطلق ونسبي غريب المطلق وغريب النسبي فما الغرابة المطلقة التي تكون في أصل السند فهي لا يروى متن الحديث إلا بإسناد واحد يتفرد به أحد الرواة ولا يتبعه ولا يتابعه عليه أحد وإن تعددت الطرق إليه فيكون الراوي متفردا بالسناد والمتن عن أما الغرابة النسبية التي لا تكون في أصل السند فهي الغرابة المتعلقة باعتبار ما لا بالنسبة إلى أصل الرواية كان يكون الحديث غريبا باعتبار اعتبار الرواية معينة ونفس الحديث مشهور باعتبار رواية أخرى أقسام الغريب النسبي وتنقسم الغرابة النسبية إلى ثلاثة أقسام الأول ما كان مقصور على رواية معينة كأن يكون الحديث غريبا من رواية فلان ونفس الحديث مشهور من رواية آخر هذه نفس طريقة شيخنا شيخ أبانا رحمه الله كيجي بحديث يعني كيصحوانه وكيضعفونه وكيكون ضعفه بالنسبة لهذا السند وصحوا يعني سند آخر هناك كيجي الثقاف كيجمع كيقول لك انظر هذا تناقض لا ما شيء هذاك جاهل ما عارف حتى شي امم وما هو قبل البقال كيعمل كي ذهبي هذا الشيء ميزه الاعتداد نعم كيقول كي الحديث موضوع هو يعني السند هذا السند اللي فيه ذاك الراوي وكان كيقول كي الحديث الصحيحين هو كيقول باطل امم بهذا المعنى يعني هذا الناس اللي مخلطه شو يعرفوا هل حسن الثقف ما عارف شي يقع على أم رأسي. السقف ليس له في الضل السقف ولا يلزنه من صحة المثل من صحة السند والعكس الثاني تفرده باعتبار حال الراوي بمعنى أن يتفرد بالحديث عن راوي معين ثقة من أصحابه أو تلاميذه وإن شاركه غيرهم من ضعفه الثالث ما قيد بأهل مصر معينين بمعنى أن يتفرد بالحديث أهل بلد معين فلا يواء إلا من طريقه الغريب منه, منه الصحيح وأكثره ضعيف الغريب منه الصحيح وأكثره ضعيف الغريب قد يكون صحيحا كحديث الأعمال بالنيات وأنه نهى عن بيع الولاء وعيبته وأنه دخل مكته على رأسه المغفر فهذه الصحاح في البخاري ومسلم وهي غريبة عند الحديث ولكن أكثر الغراء الضعيفة حكم خبر الأحاد إذا صح حديث يجب العمل به وتبنى عليه الأحكام وحيث تحتف به القرائم فهو يفيد العين كالمتواضع، إن هذا هذا هو الراجح خلاف الأشعيعي، هذه، ومن هذه القرائن إخراج البخاري ومسلم الحديث ما على وجه الاحتجاج أن يكون الحديث مسلسلا أو مشهورا من الأئمة الحفاظ المقبول والمردود من الأحد تعريف المقبول والمردود المقبول من أحد ما ترجح صدق المخبر به، والمردود منه ما لم يرجح صدق المخبر به. أنواع المقبول والمردود بالأحد من المقبول منه إما أن يشتمل على صفات القبول على أعلاها أو لا فالأول الصحيح وهو نعاني لذاته ولغيره والثاني الحسن وهو نعاني لذاته ولغيره والمرضود منه أنواعه كثيرة فمنه ما يكون لسقط في الإسناد ومنه ما يكون لطعن في الراوي أو المروي ثم منه ما يصلح لإعتراض فينجبر ضعفه ويلتحق بالمقبول ومنه ما لا يصلح فيظل مردودا الصحيح لذاته تعريفه هو الخبر المتصر إسناده بنقل العدل التام الضابط من غير الشدود ولا مثاله حديث إن الأعمال بالنيات وإنما لكل من الإيمانه فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبه أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فإنه لم يصح إلا عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقبة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وقد خرجه البخاري ومسلم في صالحيهما البخاري خرجه في مواضع سبعة وأجمع أهل العلم على صحته بهذا الاسناد، وقد روي بأساند أخرى لا تصح بل هي شاذة ومنكرة الحسن لذاته هو الخبر المتصل اسناده بنقل العدل الضابط ضبطا أخف من ضبط راوي الصحيح من غير شذوذ ولا إلا أي أن الحسن لذاته والصحيح لذاته قد اشترك في جميع الشروط وافترق في تنام الضبط وخفته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته يقول حافظ المحجة، وعليه فالحسن لذاته وإن خف الضبط راوي شيئا ما إلا أن ولا بد أن تتحقق فيه بقية شرائط الصحيح مثاله حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية المعاهدي نصف دية الحر، وفي لفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، فعمر بن فعمر بن شعيب ممن اختلف أهل العلم في حديثه عن أبيه عن جدي، لكن لكن العمل على أن حديثه في مرتبة الحسن إلا من ثبت أنه أخطاء فيه. هذا يقول اللي رجحوا على المدينة واليمن، وهذا حتى الشيخ أبان توسع فهم. يعني نرجح هذا القول عن أبيه عن جده وهذا الحديث محتج بالعلم العلم من حديثه وقبله منه لا سيما وأنه تأيذ بفتوى عثمان بن عفان وبعض كبار الفقهاء أهل المدينة مم. وقد سئل الإمام أحمد محمد عن ذية المعاهد فقال عن النص من ذية المسي أذهب إلى حديث عمر بن شعيب فقيل لا تحتجوا حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال ليس كلها روى هذا فقهاء أهل المدينة قديما ويروى عن عثمان رضي الله تعالى عنه الصحيح لغيره هو الحسن لذاته الصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا رؤيا من طرق أخرى ولو واحدة مثل ولو إذا رؤيا من طرق أخرى ولو واحدة مثله في القوة أو أقوى منه لما نزل حديث الراوي من رطة الصحيح لذاته إلى رطة الحسن لذاته لما يخشى من خفة ضبط راوي كان كثرة طرق الحديث يعطي قوة للحديث تجبر هذا القدر الذي قصر به ضبط راوي الحسن عن ضبط راوي الصحيح فيرتفع إلى درجة الصحيح مثال مثال لحسن مثال لحسن لذاته انضم إليه مثله حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت, فنفدت الإبي فأمره أن يأخذ في قرائس الصدقة جمل وقالوا الناقة لقاء الصدقة وكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إب الصدقة. فهذا يروى بإسنادين، أحدهما في إسناد في إسنادين محمد بن إسحاق وهو حسن الحديث. ثانيهما من طريق عمر بن شعاع عن أبي عن جدي وهو إسناد وهو إسناد حسن. فكلا الطريقين على الفرادة من الحسن لذاته فبمجموعهما يصير صحيحا لغيره. مثال مثال للحسن ذاته ضم إلى أقوى منه. حديث محمد بن عامر بن عامر القمعي أبي سلمة عن أبي وررا أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه قال لا أنا شق على أمة لا أمرتم بالسواك عند كل صراط فمحمد بن عامر من من يحسن حديثه حيث ينفرد لكنه لم ينفرد بهذا بل قد رواه غيره فقد رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي وررا بمثله فصح الحديث والتحق بدرجة الصحيح الحسن لغيره حسب الغري هو الحديث الذي في إسناده ضعف لا لفسق راويه أو اتهابه بالكذب أو لكونه مغفر كثير الخطار أو لشدود الروايات أو نكارتها بل لسوء حفظ أو إرصال أو نحوهما إذا روي من طرق أخرى مثله في القوة أو أقوى منه لما كانت الرواية التي منع من الاحتجاج به سوء حفظ الراوي أو الإرصال أو نحوهما لا ما يستوي فيها جانب إصابة الراوي وجانب خطئي كان الواجب أن يبحث عن مرجح من خارج, عن مرجح من خارج هذه الرواية يرجح أحد الجانبه فإذا وجدنا ما يشهد لهذه الرواية ويوافقها ترجح جانب الإصابة فيها على جانب الخاطأ ودل ذلك على أن الحديث محفوظ فيكون الحديث مقبولا محتج به بعد أن كان متوقفا في الاحتجاج به ثانياً وإذا وجدنا ما يخالف هذه الرواية ويشهد بخطأ راويها أو تفرضها بما لا أصل له من شاهدين أو متابعين ترجح جانب الخطأ على جانب الإصابة وحكمنا على هذه الرواية بالنكارة والخطأ وأنها لا أصل لها صور الحسن لغيره شو الذي يقوله؟ <تصفيق> ما الذي يقوله؟ ما الذي يقوله؟ Joo. Mitä tehdään? لا <تصفيق> يجزة يجزة في ما ليش شخنا هادين إجازة ش إجازة نكتب الأسماء ما شاء الله هينا هنقولك الأسماء مهم. بش يعني عمل غير أمين مصطفى عوني تونسي وما الناس بش يسمع ديال أبو عاصم الجوري الجزائري التجموتي على الشريف أبو معاذ الجزائري عبد العزيز الوهابي الدكتور محمد شاكور أمرير هذا ما شاء الله كيشتغل بعلم الحديث ويسلم عليكم شيخنا الشيخ كبير في السن الشيخ يوسف أبو عزيز الحسني وهو معروف بشيخ أبو عزيز عبد الإله يوسف اليوبي الحسني الجزائري إن شاء الله. كذلك الشيخ محمد الحمدي التومي محمد محمود خليل الفراش الشيخ أبو عبد الرحمن محمد زيدان محمد عبد الله حويلات ليبي أبو أنس فايز بن عيد السلمي خليل بن حسن الحشاني الدكتور ماهر ياسين الفحن هل تعرفه المحدث؟ الدكتور ماهر الشيخ أبو عبد القهار خالد الحسني، حسني الشيخ علي العليمي الشيخ ياسر وصفيحة مرتضى عبد الله الغرباني فيصل فركاس الليبي سعد عبد الله آل مداوي الأصماري سعيد وكذلك زوجته فاطمة بنت سعد الأصماري أبو روضة مروان المساوي ثم شيخنا جمانة ابنة الحدوشي تبارك الله بارك الله. بارك الله جمانة عني... الحدوية الوفيد الجديد نعم أصله محمد علي ومحمد عوض أيه الله يبارك فيكم كلهم يسجد أنا موجازون الله يبارك فيكم ومشايخ شيخنا المسلمون عليكم ويسئلون منكم الدعاء <تصفيق> من مصر في به ترقى به تحيا حرا فقوم سل اماما عاش في العلم يطلب العلم ببذل حتى ظمت حتى البحور صابرا في, في العلم صبرا